بوك تو شيست يوسون ثمانية وستون ثمانية وستون غولم مال كبير صغير كبير صغير غولم امال كبير وصغير كبير وصغير سلونت الفيل كبير الفيل كبير الفأر صغير الفأر صغير تمن مظلم ومضيء مظلم ومضيء نقطة التمنى. الليل مظلم الليل مظلم تنود ا النهار مشرق النهار مشرق ستار املاد. كبير السن وشاب كبير السن وشاب. ناشي كبير السن جدا. جدنا كبير السن جدا. قبل سبعين سنة كان لا يزال شابا. قبل سبعين سنة. كان لا يزال شاباً. وبف إجرد جميل وقبيح. جميل وقبيح. ببرودكتة إيباوا. الفراشة جميلة. الفراشة جميلة. بياكت إجرد. العنكبوت قبيحة. العنكبوت قبيح. دبل، أسلب، تينوك، سمين ونحيف. سمين ونحيف. كيلوغرام امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. امرأة وزنها 100 كيلو. هي سمينة مش رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف سكاب يفتين غالي الثمن ورخيص غالي الثمن ورخيص اوتوموبيلود اسكاب السياره غاليه الثمن السياره غاليه الثمن بيسنيكوت افتين